بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين كان الكلام الحول أنه لو باعه هذا الكافر عبده المسلم الذي ملكه على الأساس الذي لا إشكال فقهياً في أنه يملك وهو فيما إذا كان كافرين ثم أسلم العبد أو كان مسلمين ثم كفر المولى في هذين الفضين لم تتع شبه بين الفقهاء في أنه هذا يملك وليس بمجرد أن اختراف الدين ينعتق عليه هذا الشيء ما موجود غيرت ما هناك قالوا أنه يباع عليه ويعطى ثمن في هال في هالمسألة في هالموضوع كنا انه خب الان باع ثم كان يوجد سبب من اسباب خيار الفسخ اما للكا للمولى للكافر أو للمشتر المسلم الذي اشترى فهل يمكن فاسخ او لا الاحتمالات التي اقتنصت من العبائر المختلفة المختلفة للشيخ الأنصاري ست احدها على ما شرحنا اقتنص الشيخ النائمي من عبائر الشيخ الانصاري مع تقطيع كل بلا تقطيع ما يطلع هالاحتمال من المكاسب لكن مع تقطيع اقتنص من كلام الشيخ الانصاري فكان القرار ان نبحث هذه الاحتمالات تباعاً طبعا مع فرض تسليم أصل الموضوع لأنه مضى وأننا ناقشنا في أصل الموضوع وقلنا أنه حتى في البيع العمدي لم يثبت لدينا دليل على بطلان شراء الكافر للعبد المسلم غاية ما هناك يحجر عليه لا أكثر من هذا فهذا نقاش في اصل الموضوع في اصل موضوع موضوعات كلها الفروع لكن بعد فرض قبول الموضوع تاتي هذه الأبحاث والاحتمالات ست الاحتمال الاول هو انه لا يوجد خيار لا للكافر بعد أن باع ما الخيار للرجوع ولا للمسلم بعد أن اشتراه ليس له الخيار حتى وإن كان غبن أو أي شيء آخر أو عيب لن يوجد خيار هذا هو الاحتمال الأول وهذا الاحتمال الأول المفروض بنا أن نفترضه هو الأصل الأولي إلى أن نرى أن الاحتمالات الأخرى أدلة الاحتمالات الأخرى هل تحكم وتفني موضوع هذا او لا المفروض بنا بعد أن قبلنا بأصل أنه لا يجوز تمليك الكافر أو لا يجوز تملك الكافر المفروض بنا النفط بهذا ونقول أنه لا معنى لل... للفسخ من كلا الطرفين مهما كانت اسباب الخيارات وعليه فالمفروض بنا أن نرجع إلى أدلة باقي الاحتمالات لكي نرى أن أدلة باقي الاحتمالات إلى أي حد تتقدم على دليل هذا الاحتمال فنرجع الى الثاني الى, الى دليل الاحتمال الثاني وهو عكس دليل الاحتمال الاول تماما او قل الاحتمال الثاني عكس الاحتمال الاول تماما قلنا أن الشيخ الأنصاري نقل هذا الكلام عن جامع المقاصد مستدلا عليه جامع المقاصد يستدل يقول خب لماذا؟ لماذا لا يفسخ؟ اصلا لماذا العقد؟ لا يؤثر أثر العقد إن كان فيه جواز حكمي كما قيل في المعاطات بناء على المعاطات جائزة جواز حكمي أو الهبة التي يقال أنها جائزة جواز حكمي أو كان فيه جواز حقي كما في موارد الخيارات لماذا العقد لا يؤثر أثره عجبا إن كنا نؤمن بأن الكافر لا ينرق المسلم إذن من أول من أول خل نقول حينما كان كافرين ثم أسلم العبد أو كان مسلمين ثم كفر المولى من أول ما بانه بأنه انعطق خلص خرج عن ملكه فإذا وافقنا منذ البدء بالملك إذن كذلك من ناحية الخيارات أو من ناحية الجواز الحكمي هذا دليل جامع المقاصد رحمة الله عليه طبعا هذا الدليل جوابه واضح وهو انه لان فرضنا وبعد ان فرضنا وسلمنا ان الملكيه الاصليه مقبوله اما لاجماعا فقهيا او لكلام امير المؤمنين اذهبوا وبيعوه على المسلمين واعطوه ثمنه لاجماع أو نص بعد أن افترضنا أن هذا صحيح وافترضنا أن دليل نفي السبيل يمنع البيع بعد هذين الفرضين يكون هذا الاستدلال من قبل جامع المقاصد وعيفا طبعا ولا يمكن أن يقاس ذاك على هذا وأن يجعل ذاك نقضا على هذا فليكن ذاك صحيحا صحيحا لإجماع أو لنص وهو نص اذهبوا فبيعوه لكنه هذا الثاني ليكن باطلا كما عملا بعمومنا في السبيل بعد تسليم أصل مبنى في السبيل فهذا الاحتمال الثاني لا اساس له ولا يمكنه ان يتقدر على الاحتمال الاول بعد هذا الاحتمال الثالث وهو التفصيل بين الخيارات أن نفصل بين الخيارات التعبدية البحتة كالمجلس والحيوان وبين الخيارات المشتمله على نكتق قلائية كالغبن أو العيب أو الشرط أو تخلف الشرط او ما ادي خيار التاخير الخيارات التي فيها نكته تلقائيه وحقق قلائي هنا هذا الكلام ورد في ذيل كلام جان المقاصد جامع المقاصد الذي ذكر ذاك الصدر الذي اطلناه وقلنا ضعيف ضعيف جدا في ذيله هكذا ورد ورد احتمال الفرق بين الخيارات التعبدية البحثة والخيارات التي فيها نكت أغلائية وكأن الواجب في ذلك نحن لا نفهم وجها معقولا لهذا الذيل يعني أنا ادعي أن هذا الذيل أضعف من الصدر ذيل كلام جامع المقاصد أضعف من صدر كلامه فإن غاية ما يمكن أن يفترض وجها لذيله وهو التفصيل بين الخيارات التعبدية والخيارات التي فيها نقطع خلائية كأن ما في فيها هذا التفصيل هو أن يقال أن الخيارات التعبديه من أساسها ضعيفة يعني الخيارات التي لها ضعيفة بهذا المعنى وما نقول خيار, خيار المجلس ضعيف أو خيار الحيوان ضعيف هالشكل عبروا لا تقولوا ضعيف قولوا الخيارات ال التي لها نكت عقلائية اقوى من الخيارات التعبدي البحت. هالشكل عبر فبما انها اقوى قول ان تلك باقوائيتها تتقدم على على نفي السبيل مثلا لانها قوية جدا ولكن هل خياران خيار المجلس وخيار الحيوان ما ممكن أن يتقدم على دليل نفي السبيل أو قل الحق الحق الناشئ من التعبد المحض أبعث هذا الشكل الحق الناشئ من التعبد المحض أبعث فبما أنه أبعث ينسحت وينتهي هذا غاية ما يمكن أن يذكره كتوجيه لكلام لذي لكلام جامع المقصر وهذا كما ترونه أضعف من الصدر فإنه فليكن فليكن الحق الناشئ من التعبد أضعف فليكن أضعف الكل حالا حق خب هذا الحق بعد أن فرضنا أن دليل نفي السبيل يتقدم يتقدم سواء على هذا او ذاك ان قلنا انه ما يتقدم ما يتقدم سواء على هذا او ذاك يتقدم يتقدم سواء على هذا او ذاك ولا معنى لتفصيل من هذا القبيل ليس المقياس في التقدم وعدم التقدم ان الحق اضعف او اقوى مهما كان الحق ضعيفا لكنه حق, حق على حالا ان كان ذاك الدليل ينفي هذه الحقوق خو ينفي هذه الحقوق على ما دعيته في صدر كلامك من أنه لو لم يرى أن هذا الحقوق لو نفيات إذن لنفي الملك الابتدائها ما الشكل قال في صدر كلامه. خب إن كان هذاك صحيح خب فخل كل إذن تنفيك وإذا لا ذاك ليس صحيحا ودليلنا في سبيل يتقدم في كل ذنب فهذا التفصيل لا معنى له الاحتمال الرابع وهو التفصيل بين الخيارات الناشئة عن الضرر نقول ان الخيارات الناشئه عن الضرر ليست كلها سواء الخيارات الناشئه عن الضرر كالغبن كالعيب كالتدليس وما شابه الخيارات الناشئه عن الضرر نفصل فيها بين الضرر المتوجه الى المسلم والضرر المتوجه الى الكافر فالضرر المتوجه الى المسلم يؤخذ بعين الاعتبار والمسلم لا يقبل الضرر ولقوه ادلتنا في الضرر تقدم هذه على دليلنا في السبيل لان ادله في الضرر قويه تقدم على دليلنا في السبيل فيعمل خياره أما الضرر المتوجه إلى الكافر فمن شأه كفره لو لم يكن كافرا لما توجه إليه الضرر من شأه كفره وإذا كان من شأه كفره فدليل نفي الضرر لا يأتي بشأنه هو, هو ضرر نفسه بكفري من قال له أن يكون كافر هو ضرر نفسه بكفره دليل لا في ضرر ما يشمل هذا هو الاحتمال الرابع الشيخ النائني رحمة الله عليه أورد على هذا الكلام بإرادين الإراد الأول هذا قال أن ال... أن لا ضرر لماذا لا يشمل الكافر؟ ما هو الفرق بين المسلم والكافر؟ تقولون الكافر بكفره أضر نفسه لا ليس بكفره أضر نفسه إنما الضرر جاء من لزوم البيع الكفر ليس إلا مقدمة إعدادية السيد الخوي عنده تعبير لطيف ما أده هذا التعبير في منذية الطالب ما موجود لكن خب ما نقدر ننكر هذا التعبير على السيد الخوي لأنه قد السيد الخوي هو يعلم مأخذ مباشرة من أستاذه المزنائي لأن السيد الخوي هو تلميذ المزنائي يحتمع لأنه مأخذ مباشرة من درسه من يدري ولهذا عدم وجود في منية الطالب ميدل على بطلان نقل السيد الخوي السيد الخوي هالشكل يقول يقول لو أنني بسوء اختياري عرضت نفسي للبرد فاستبردت وتمرضت فصار الوضوء ضرريا علي او الغسل ضرريا علي علي هل يقول احد انه خاف بسوء اختياري ليس من قبل من قبل الله ليس من قبل الشريعه من قال أنه يجعل نفسه في طريق البرد وحتى يتمرض حتى تأتي الحمى خب ما دام هو هكذا فعل إذن رغما عليه خلي يتوضع وخل يختصر هل يقال هكذا طبيعي له لا لأن ضرار الجزء الاخيره مال الضرر عبارة عن وجوب الوضوء ووجوب الغسل ذاك مقدمة إعدادية ذاك الاستقراض مالته انتهى إلى الحمى والحمى أوجب أن يصبح الوضوء ضرريا أو الغسل ضرريا ولكن بعد أن صار ضرري خب لا ضرر يشمل وجوب الوضوء يرتفع وجوب الغسل يرتفع أليس هكذا؟ خب ما نحن فيه من هذا القبيل ما نحن فيه الكفر بسوء اختياري وكفر لعنت الله عليه كفر لكن هذا كفر ليس هو الذي ضرره هذه مقدمة اعداديه من قبل الضرر ناتج من لزوم البيت فإذا كان لا ضرر في طرف المسلم ياتي ويثبت التزلزل وين في اللزوم المفروض ان يكون في طرف الكافر هم, هم نفسه هذا اشكال الشيخ النائيني هذا احد اشكال الشيخ النائم وللسيد الخوئي جواب لطيف على هذا الإشكال السيد الخوئي رحمه الله هكذا يجيب يقول هذا قياسه لمسألة من عرض نفسه للبرد والحمى بسوء اختياره أو قل حراما من, من لم يكن يجوز له أن يعرض نفسه للبرد والحمى فعل حرام قياسه بأمثال هذه الموارد قياس مع الفارق ذلك لأنه ولكن عرض نفسه للبارد أو للحماه صار, ال... صار حكم الشارع ضرريا وهو وجوب هو ووجوب هو هو فيما نحن فيه المولى ما هو هو باللزوم هو هو هو هو هو نقول للكافر أنت لك الخيار صح يحرق الكافر لا يستطيع أن يملك المسلم لكن أنت لك الخيار تستطيع أن تستفيد من خيارك بأن تسلم ثم تفسخ وعليه فمباشرة انحرامه يعني من خليه يرجع له هذا منشأه الكفر مباشرة بخلاف باب الغسل والوضوء في باب الغسل والوضوء وجوب الوضوء عليه ووجوب الغسل عليه ليس منشأه من حكم الشارع بالوجود اما هنا اتفاقا البيع متزلزل وليس لازم اصلا البيع متزلزل ولو الخيار هذا للكافر لو ولو الخيار ولا يمنعه احد من ان يعمل الخيار غاية ما هناك يقال له اسلم اذا ما تسلم يخد الحاج يجي الحاج قال مسلمان يجي بلا شك يجي لان الامير قال بيعه عليه الحاج خب يجي اما الخيار موجود اسلم وفسخ هو لا يسلم هو لا يسلم فالضرر راسا جاءه من ذات الكفر عليه وليس من حكم الشارع هذا جواب الشيخ الخوي وراه جوابا لطيفا وطريفا ولا باس به اما الجواب الثاني للشيخ النائمي وهذا الجواب ايده أسير لاخوي ايضا وهو ان التخيل ان لا ضرر يصنع خيارا غلط هذا اصلا لا ضرر لا يوجب خيار طبعا شرحه في بحث الخيارات على الاجمال يقال أن الخيار ليس له إلا أحد من شئين إما النص التعبدي كما في خيار المجلس وخيار الحيوان وإما الشر، الشر وما يشبه الشرط الصريح كما أن يصرخ هو أن أبيع شرط الخيار أو الشرط الضمني كما في موارد الغابن والتجليس وما شابه ذلك أو قل تخلف الشرط الذي هو أم يرجع إلى الشرط الضمني هذه هي التي توجب الخيار وليس لا ضرر فإن لا ضرر اجمالا أشير لا ضرر نسبته إلى الطرفين على حد سواء أفرض الغاب الذي باع علي بلعا غبيا لا ضرر لو اريد تطبيقه على علي أنا المغمون خب عالقابن يقول أنا ما كنت راضي بالبيع إلا بهذا السعر القالي أنا ما كنت راضي إلا بهذا فتجردوني أرغم على نفي ذلك هذا ضرر عليه فضرر طرفي وليس الغ غابن خليه سحراما يغبن يعني يبيع ما يملكه بأضعاف قيمة واقعية عليها افرضوا خلاف المصاف خلاف الأخلاق خلاف آداب المؤمن خب لكن ما أحد قال أنه حرام فالبيع اختياري وكل يبيع بسعره الذي يريد أن يبيع ذاك ما يقبل لا يقبل ولا يشتري فتطبيق لا ضرر على اي أي من الطرفين بلا بلا ترجيح. Nou Maar niet nodig. Nee, er zijn al die verwijsingen. Hij zegt: "Geben de, geben de, zo wordt het gelezen. Geben de de de de de de de de غاب حرام السيد الخوئي رحمه الله يناقش في ذلك يقول كيف نعرف كيف نعرف أن العبارة هكذا غبن المرسل المسترسل سخط يحتمل أن يكون غبن أن يكون التعبير في غبن المسترسل سخط يعني الذي يأتيك مسترسلا ويريد أن يهتدي بهذاك ويستشيرك فأنت تعمي عليه و ما تنضي ما تنضي إرشادك خلية تنضي أسكت أما أنه تعطي إرشادك الكاذب هذا صفت يقول السيد الخوي هذا الاحتمال وارد كيف نعرف أنه هذا غاب أو غبان على تفصيل طبعا عليكم السلام عليكم التف... التفاصيل نضطر أن نؤجلها إلى بحث الخيارات اجمالا لا ضرر ليس منشأ اصلا للخيار حتى نقول هذا لا ضرر إن كان من طرف المسلم لقوة لا ضرر نقدم هذا على دليل نفي السبيل مثلا ولكن إن كان من طرف الكافر لا نقدم او شيء من هالغبيل هذا حال الاحتمال الرابع وتتمه الكلام غدا ان شاء الله ان بقنا خيار